أربعة استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور تتفتح الأزهار في فصل الربيع تشرق الشمس مبكرة في فصل الصيف تتساقط أوراق الشجرة في فصل الخريف يسقط الثلج في فصل الشتاء